أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلنا يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ فَصَلِّ كن <تصفيق> آسان وَيَا خَيْرُ مَا أَيَّامَ مَا تَدْعُونَ گوشه ری This a Man هم بإيمان علموا لآل فائزين كبر كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواه. زیگرون إن لَجَاعِلُونَ هم فیدی تَخُذُ مِنْ دُونِهِ آدِهَةً لَّولا نَحْنُ أَذْنَانَ لِغِنْبِ سُلْطَانٍ بَنِينٍ فَنَنَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله